بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وقع الباحث في فروع الخلال بالساتر الصلاتي والخلل في الساتر الصلاتي يتصور من جهتين الجهة الاولى في الاخلال باصل الساتر وفي هذه الجهة ذكر سيد العرواق قدسيس الروح في المسألة الحادية عشر من المسائل المتعلقة بشرطية ستر العورة. إذا بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة لم تبطل الصلاة والمقصود بكلا أو بعضا ليس كل العورة أو بعض العورة وإنما المقصود أنها بدت في تمام الصلاة أو في بعضها لكن ان علم به في اثناء الصلاه وجبت المبادره الى سترها وصحت ايضا يعني الصلاه وان كان الاحوط الاعاده بعد الاتمام خصوصا اذا احتاج سترها الى زمان معتد به وذكر سيدنا قدس سره في التعليق على هذه المساله صفحه مائه وعشرين من الجزء الثاني عشر من الموسوعه ان هنا صورتين الاولى ان لا يعلم بانكشاف العوره الا بعد الصلاه فهنا اذا لم يعلم بانكشاف العوره الا بعد الصلاه سواء حصل الانكشاف في جميع اناه الصلاه أو حصل الانكشاف في بعضها فإن مقتضى حديث لا تعاد صحة صلاته بلحاظ أن الإخلال بشرطية ستر العوره إخلال بالسنة والإخلال بالسنة لا يوجب نقضى الفريضاء الصورة الثانية أن يعلم بانكشاف العورة أثناء الصلاة وهذا له فرضان الفرض الأول أن يكون حين التفاته لانكشاف العورة متسترا أي حينما علم أن العور انكشفت في الصلاة كان في ذلك الوقت متستران فالحكم هو الحكم في الصورة السابقة أي إن مقتضى حديث لا تعاد صحة صلاته لأن الخلل بستر العور غير عمدي باعتبار أنه حصل الخلل حال الغفلة من دون التفاة من والفرض الثاني وهو محل الباحث ما إذا التفت لانكشاف العورة وهو في الصلاة مع انكشاف العورة حال فهنا ذكر سيد العروة قدس سر أنه يجب المبادرة إلى ستر العورة فستر العورة ولكن الإخلال بستر العورة منذ التفاته إلى حين ستر إخلال عمدي عمدي فهل يمكن تصحيح صلاته في مثل هذا الفرض أم لا ولا بد أن نبحث المسألة حينئذ من ثلاث جهات الجهة الأولى هل أن دليل شرطية ستر العوره له اطلاق في نفسه بحيث يشمل هذا الفارض وهو فرض من اضطر لكشف العوره انما اذ حينما التفت الى انكشاف العوره بادر الى سترها فهو قد اخل فهو ممن أخله بستر العورة شنوه؟ اضطراران والجهة الثانية على فرض أن دليل شرطيه ستر العورة مطلقون فهل هناك دليل خاص يدل على صحة صلاته في مثل هذا الفرض أم لا؟ والجهة الثالثة على فرض عدم وجود دليل خاص على تصحيح صلاته في مثل هذا الفرض هل أن مقتضى حديثي لا تعاد صحة صلاته أم لا فهنا جهات ثلاث للباحث والكلام فعلان في الجهة الأولى فقد تعرض سيدنا قدس سره الشريف في صفحة تسعين من هذا الجوز إلى الأدلة التي استدل بها على شرطيه ستر العوره فهل لها اطلاق يمكن التعكز عليه لإثبات فساد الصلاة في هذا الفرض أم ليس لها إطلاقون فمن هذه الأدلة الصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى باب خمسة وأربعين من أبواب النجاسات حديث خمسة في الجزء الثالث من الوسائل صفحة أربعمائة وأربعة وثمانين سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانان قال إن وجد ماء غسله واضح فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصلي عريانان وقد استدل بها سيدنا قدسه سره في صفحة تسعين من الجزء الثاني عشر على شنو على شرطية ستر العورة وإطلاق هذه الشرطية ببيان أن الإمام عليه السلام لم يرخص في الصلاة عريانا لا في فرض التمكن من الغاسل لوجدان الستر مع الطهارة ولا في فرض عدم إمكان التطهير فعدم الترخيص لا في هذا الفرض ولا في ذاك شاهد واضح على ان شرطيه ستر العوره شرطيه مطلقه ونظير هذه الروايه ما ذكره سيدنا قدس سره في مبحث النجاسات في الجزء الثالث من الموسوعة صفحه 358 وخمسين حيث استدل ايضا بروايات اخرى منها صحيحه الحلبي قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره قال يصلي فيه فاذا وجد ماء غسله وصحيحه عبد الرحمن بن ابي عبد الله انه سال ابا عبد الله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 صفحه اربعمائه واربعه وثمانين لكن الكلام كل الكلام ان الصحاح ومنها هذه الصحيحه وهي صحيحه علي بن جعفار مشتمله على شقين الشق الأول إن وجد ماء غسله وهي دالة بالمدلول الالتزامي على شرطية شنو ستر العورة فإن مدلولها المطابقي شرطية الطهارة ومدلولها الالتزامي شرطية ستر العوره اي ان وجود ساتر للعوره امر مفروغ منه وإنما يعتبر فيه الطهاره فبما ان استفادت شرطيه ستر العوره مدلول التزامي, التزامي. وليست الروايه في مقام بيانه فليس له إطلاق نتمسك به عند الشك في شمول الشرطية لفرض الإخلال بستر العوراء الاضطرارين هذا منحي الشق الأول من الصحيحه الشق الثاني من الصحيحه قال وإن لم يجد ما أن صلى فيه ولم يصل عرياناً فقد يقال بان هذا مدلول مطابقي حيث قال ولم يصلع ريانان فانه يدل بالمطابقه على اعتبار شرطيه ستر العوره حتى في فرض النجاسه الا ان هذا الشق من الصحيحه مورد المعارضه بمعتبره سماعه وقد تعرض لها في الجزء الثالث من موسوعته وهي باب ستة وأربعين من أبواب النجاسات حديث واحد سألته دير بالك وياي سألته عن رجل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 يومئ ايماء فظاهرها شنو شقوق شقوق سقوط شرطيه الستر في حال النجاسه نعم ويؤيدها رواية محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابه وهو بالفلات وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه من قال يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي ويومئ إباءا وهنا وقع الكلام اولا في تحصيل الجمع عرفي بين الروايتين وثانيا على فرض استقرار التعارض بينهما فما هو الراجح منهما أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو تحصيل الجمع العرفي فقد أفاد سيدنا قدسي الرهو صفحة 362 من نفس الجزء أي الجزء الثالث من موسوعته قال الصحيح في وجه المعالجة أن لكل من الطائفتين نصا وظهورا ومقتضى ذلك أن نرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص اخرى حيث يقدم ما هو أقوى دلالة على الآخر وهذا جمع عرفي وحيث إن الآن ببين جنور كيف كل منهما شنو نص. مشتمل على نص وظاهر وحيث ان الطائفه الثانيه وهي روايه سماعه معتبره سماعه وحيث ان الطائفه الثانيه صريحه في جواز الصلاه عاريا صريحه وظاهره في تعينها فالجواز بالصراحة ولكن تعين الصلاه عاريا بالظهور فإن الإطلاق في صيغة الأمر أو الجملة الخبرية المستخدمة في مقام الإنشاء وسكوت المتكلم عن ذكر العدل مع كونه في مقام البيان يقتضي التعين والطائفه المتقدمه وهي صحيحه علي بن جعفر صريحه في جواز الصلاه في الثوب المتنجيس وظاهره في تعين ذلك فيرفع اليد عن ظهور كل منهما بنص اخرى النتيجه ايش شنو تخييب فان ظاهرا عفوا فان صريحه سماع جواز الصلاة في الثوب جواز الصلاه عاريه ومقتضى اطلاقها تعين ذلك وصريح صحيحه علي بن جعفر جواز الصلاه في الثوب المتنجس ومقتضى اطلاقها تعين ذلك فيرفع اليد عن إطلاق كل منهما بصريح الاخر ونتيجة رفع اليد عن الإطلاقين تخير كما ذهب إليه جمع من المحققين محققين محققين ويلاحظ على ما أفيد ما ذكرناه مرارا من ان مجرد نصوصيه وصراحه احد الدليلين وظهور الاخر لا يعني شنو تحقق الجبع العرفي فإن المناط في الجمع العرفي ليس على صراحة أحدهما وظهور الآخر بل المناط فيه أن يكون أن تكون الصراحة قرينه عرفية على التصرف في الظهور وذلك إنما يتأتى لو جمعا في سياق واحد فرؤيا متلائمين فلو جمعنا الصريح والظاهر في سياق واحد فرؤيا متلائمين لكان النص قرينه على الظاهر واما لو جمعا في سياق واحد فرايناهما متنافرين ومتباينين فمجرد صراحه احدهما لا يصلح شنو قرينه على ظهور الاخر نظير ما لو اجتمع الامر والترخيص فانهما لو جمعا في لسان واحد لصلح الترخيص قرينه على ان الامر امر ندبي وأما لو جمع الأمر والنهي في دليل واحد فإن مجرد صراحة الأمر في الجواز لا يعني أنه قرينه على حمل النهي على كراها بل يرى بنظر العرف متعارضين ومن هذا القبيل محل كلامنا فاننا لو جمعنا اللسانين في سياق واحد وقلنا يصلي عريانان سالته كيف يصنع قال يصلي عريانان كما في صحيح عبد الرحمن وشنوه وقال لا لا بالعكس لو جمعناهما في دليل واحد فقال في صحيح عبد الرحمن فإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصلي عريانا وقوله في معتبرتي سماع يتيمم ويصلي عريانا قائما يومئ في ماء فانهما بنظر العرش متنافران لان ظاهر الاول ظهورا لا محيص عنه الارشاد الى امتداد شرطيه الساتر حتى لفرض النجاسه وظاهر الثاني عدم وظاهر الثاني وظاهر الثاني الإرشاد إلى مانعية النجاسة إلى امتداد عفوا وظاهر الثاني الإرشاد إلى امتداد مانعية النجاسة حتى لفرض عدم وجود ساتر غيره ومع هذين الظهورين يكون الجمع العرفي بالحمل على اعفًا يكون الجمع بالحمل على التخير ليس جمعا عرفي تبرعي نحن... اه... اه؟ ليس... لا تبرعي هذا الخوي مو ها ليس هذاك أنه جمع تبرعي هذاك ما هذا يصرح أنه جمع تبرعي يقول جمع عرفي فيقال بانه ليس جمعا عرفيا فدعوى انه جمع عرفي محل تامل هذا أحسن. ولكن سيدنا قدس سره الشريف في صفحتي ثلاثمئه وستين قال بان تنقيح الجمع العرفي بين الطائفتين فرع تماميتهما ولكن الذي يوهن الطائفه الثانيه وهي معتبره سماعيه انها مضمره لانه قال سالته وليس سماع في الجلاله والاعتبار كمحمد ابن مسلم وزراره وأضرابهما حتى لا يحتمل سؤاله عن غير الامام ولعله سأل غيره ولو من من يراه أهلا للسؤال من هذا الكلام من هذا الكلام ولكن ما أفيد محل تأملين بلحاظ أن سماعا وإن لم يكن في الجلالة بمثابة الجيل الأول كمحمد بن مسلم وزراره ولكن نقل روايته من قبل أصحاب الأصول في أزمنة الأئمة ضمن الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام شاهد على أن شاهد على أن على قيام قرينة ارتكازيه لديهم على كون المسؤول هو الإمام ولم يعهد من سماع وان لم يكن ويؤيد ذلك انه لم يعهد من سماع وان لم يكن بتلك الجلاله والشأن كمحمد بن مسلم وزراره واضر بهما ان يستند لغير الهمام عليه السلام كما تؤيده روايه محمد بن علي الحنبي التي قرأناها حيث أن مضمونها بنفس مضمون رواية سماعه هذا بلحاظ الجهة الأولى وأما بلحاظ الجهة الثانية أي على فرض تماميتهما من حيث الإخبار عن الإمام عليه السلام وعدم إمكان الجمع العرفي بينهما ووصول النوبة إلى احكام التعارض فهل يرجح صحيحه علي بن جعفر على معتبره سماعاه ام لا فهنا ذكر سيدنا قدس سرو صفحه 359 وخمسين من الجزء الثالث ان من الاصحاب من رجح الطائفه الاولى وهي صحيحه عبد الرحمن لاشتمالها على المرجح الداخلي اعني صحتها وكونها اكثر عددا اي ان ما دل على الصلاه في الثوب المتنجس اكثر عددا ولكن منهم من عكس الامر لاشتمال الطائفة الثانية وهي معتبرة سمع على المرجح الخارجي أعني عمل المشهور على طبقها وحيث إن المرجحين في رتبة واحدة لأنه كليهما من قبيل المرجح الصدور فإن كثرة العداد أو عمل المشهور وإن كان هذا داخليا وذاك خارجيا كله يرجع لنفس نكتة المرجح الصدور أي ما يوجب الوثوق بالصدور فلا موجب لتقديم أحدهما على الآخر من هذه الجهات شنو العام ماشي يقول ما تدري شو يقول العام ها يقول يصلي عاريا اللي يقول يصلي في الثوبي ها ما عندكم واحد يا الله العلم العلم كله في هذه الأجهزة مع العلم ها طلعوا العلم ها. يعني لـ ميلان بنيه تقويه الكشمير من مرجح عمل المشهور أقوى كاشف عن الواقع من مجرد الكتفه العاديه لحظه نعم حسب بعد بس الشافعي شافئ متاخر الشافعي متأخر ماكو ما مسبوخ يعني شنو الشافعي هذا منهم المتكلم شيخ شيخ في الخلاف ما عندكم المختلف مختلف او الخلاف بعد لا يفتين احدكم ومالك في المدينه نعم ها مو بسرعه مو به السرعه فان قلنا باننا ما دل على الصلاة في الثوب المتنجس مخالف للعامه باعتبار ما حكي عن مالك و ها زين عجل ما قلنا الشافعي ما لنا نقل من الشافعي ايه فان قلنا بان الطائفه الثانيه وهي ما دل على الصلاه عاريا مخالفه للعام باعتبار ما حكي عن مالك واحمد من قولهما بالصلاه في الثوب المتنجز كانت الطائفه الثاني كانت طائفة الثانيه هي المتقدمه والا فتصل النوبه للاصل العملي ومقتضى الاصل العملي هو جنوب تخيير لدوران الامر بين التعيين والتخيير اي هل المتعين احدهما ام ان الشرط هو الجامع بينهما ومقتضى البراءة عن التعيين أن الشرط هو الجامع بينهما فيتخيا. يأتي الكلام غدا يأتي الكلام غدا الخميس يأتي الكلام غدا الخميس يعني ندرس الخميس غدا في المدرس مدرسه الإمام الحسن المجتمع